ست العالم كله الدنيا مش مهم يقولوا عني إن سبتوا جت علي. هو يعني لما باني كانوا عملوا لي. مؤمي يقولوا عني إني سبتوا جدا عني هو يعني لما فاني كانوا عملوا إيه لي إيه حد فيهم حس زل لما دمر فيه كل وجع على قلبي الطيب ولا شالف مرهان لما كان يحرق في دم كل يوم بكلام سخيف حد فيهم حس زل ما دمر فيك كل يوجي على قلبي صعير ولا شالف مرهان لما كان يحرق في كم كل يوم بكلام سخيف